فَكَي فَكَانَ نَكير فَكَأَ مِنْ قَرِيَةٍ أَهَّك النَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةُم فَهِييَ خَويََةٌ عَ روشِهَا فَهِيَ خَويَةٌ عَ ععروشِهَا وَذِر مُقَلَةٍ وَقَصْرٍ مَشيد.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 112. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 113. وكأي من قرية أمليت لَهَا وَهِيَ لها ما اخذتها والى المصير قل ايا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 129. والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب الجحيم 120. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا مَن نَّأْلَقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنَسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِي يَعَمَا يُكِ الشَّيقانُ فِتْنَةً لَِّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ وَالقاسَةِ قُلوبُوهم وَإِن الظَّالِِ مِينَ لَ فِي شِقاقٍ بعيد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 119. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب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 وَإَِّ اللهَّهَ نَ عَليمٌ